بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا وثلاث ورباع الحمد فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا وثلاث واربا يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اللهم عليك هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا الله فَإِنَّهُ تَكُونُ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى الله ترجع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 لَا يَهْوَى نَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَهْوَى نَكُمُ اللَّهُ الْغَفُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عدوا إنما يدعو, انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد الذين كفروا لهم عذاب شديد وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مُغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مُغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ أَفَمَن زين له سوء عمله فَرَآهُ حَسَنًا أفمن هُوَ سَمْعُهُ وَأَمْرُهُ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن, يشاء ويهدي من يشاء لا تذهب, تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون ان الله عليم بما يصنعون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 دا كذلك النشور كذلك النشور من كان يريد العزه فلله العزه جميعا من كان يريد العزه فلله العزه جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُوءُ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُوءُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ اتّخَذْنَ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ لا فِي كِتَابٍ وَمَا يَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ وَلَا يُنْقَصُ في كتاب إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ إِنَّ ذَلِكَ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 وَمِنْ كلُ تأقلُونَ نحمَ طَريو وَتَتَخجون حِلةَتَبَسونها وَمنِ كل تَأقلونَ نحم قريوم وَتَتخّون حلةَ تَبَسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون قُلْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النهار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 والذين تدعون من دونه ما يملكون منك طمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى الله يا والله هو الغني الحميد والله هو الغني الحميد اي شيء يذهبكم وياتي جديد اي شيء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وَمَا ذَانِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْرُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَإِن تَدْرُ مُثْقَلَةٌ لا حِمْلَ لَهُ لا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير والى الله المصير وما يستوي الاعمى والبصير وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الْغُمَامَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُّ وَلَا إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إننا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا وإن يكذبوك فقد كذب الذين مِنْ قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم فَضَلَّتُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرًا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرًا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثمرات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 ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ومن الناس والدواب انما يخشى الله من عباده العلماء انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور ان الله عزيز غفور ان الذين كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً إِنَّ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَأَمْ فَقُمِمَّا رَزَكُناَاهُ صِغغَوْ وَعَانتَ يَوْجُونَةِ جََة لن تَبور وَأَن فَقُمِم م رزَكُناَاهُ صِغغَو وَلَانتَي يَجُونَةِ لوفهُم أجورَهُ وَزيدَهُ مِ فَظْلهِ لَهُ أجَهُم وَيزيدهُ مِ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 إن الله بصير انما هذه عباده بصير ام اورثنا الكتاب الذين اصفينا من عبادنا الكتاب الذين اصفينا من عبادنا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 ذلِكَ هُوَ الفَضلُ الكَرِيمُ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ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 126. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا ينسنا فيها غروب والذين كفوا لهم نار جهنم ما لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من انهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعما صالحا غير الذي كنا نعمل وهم يصرخون فيها ربنا ارِ إِنَّ نَمَّ النَّصَالِحَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَل أولم نُعَمِّرْكُم نا يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أولم فذوقوا فما, فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كفره فَسَوْفَ يُكَفِّرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خسارا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض قل أرأيتم شركاءكم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 هُمْ مَرَبِّينَ مِنْ بَل إِن يَعِذ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا بَل إِن يَعِذ الظَّالِمُونَ اللَّهُ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ إِنَّ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِ لَنَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُم نَّذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَهْدَى مِن أَحَدِ الْأُمَمِ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُم نَّذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَحَدُهُمْ لَاهِدًا مِّنَ النَّاسِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا فَتَرَى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 ف يَبونَ إَّ إلا سَُّة الأوولي فَلَن تَجد لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبدلَ فَلَ تَجد لِسمَّة الله تَجدلَ وَلَ تَجد لِسَُّة اللههِ تَحويلَ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 وَماَا كانَ اللهَّهُ لعجِزَهُ مِن شَيئِم في السَّمواتِ وَلاف الأرض وَماَا كانَ الظَّامُ لعجِذَهُ م في الأرض إنِهُ كََ عليمَ قَديراء